ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء قال إني العظم إني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شفيا قال رب إني ونلعبك إني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شفيا وَإِنِّي خَفَتُ الْمَوَالِي مِن وَرَأِي وَكَانَتِ مُرَأَةٌ عَاصِرٌ فَهَلْ لِي مِن لَدُن كَوْلِيَةٍ وَإِنِّي خَفَتُ الْمَوَالِي مِن وَرَأِي وَكَانَتِ مُرَأَةٌ عَاصِرٌ فَهَلْ لِي مِن لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ويرث من آل يعقوب. وجعله رب رب رضيا. يا زكايا إنا نبشرك بغلاب اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا يا زكايا نبشرك اسمه يحيى من قبل قال رب أن لا يكون له لام و كانت مرأة عاطرة وقد بلغت من الكبر عشية. قال رب أن لا يكون لي غلام وكانت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 آية قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبييا واتيناه الحكم وحنانا من الذين وزكا من لدنا وكانت سنيا وكانت سنيا وبضًا بواديه ولم يكن جبارا عاصيا وبضًا بواديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يبوت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يبوت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر سير كتاب مولى له ان ترجث اهلي امه ما من شؤيا استقذت دونهم حجابا فارسلنا اليا روح نافه لها بشرا سويا فقدت من دونه حجابا فأمسلنا إليه الحرى فتمثلنا بشوا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني ما منك إن كنت سكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهد لك غلاما ذكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهد لك غلاما ذكيا قالت أن يكون لغلبه ولن يمسني بشهو ولن أخض غيّا. قالت أن يكون لغلبه ولن يمسني بشهو قال كذالك قال ربك هو علي يهين قال كذالك قال ربك هو علي يهين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنجعله رحمه من وكان امرا مقضيا فكان امرا مقضيا فحملته فتبدت بي مكانا قصيا فحملته فتبدت بي مكانا قصيا فأ المخاض المخاب إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فأ جاء المخاب إلى جذع نخلة قالت يا ليتني ميت سوقا له وهو قند ثلجيا تناذا من تحتها الا تحزني قد رجع على ربك تحتك سريا تناذا من تحتها انقض يا ربك تحتك فنيا وهذي اليك بجزع نخلتك ساقط عليك رطبا جنيا قوي الى ان تهزع نخلتك عليك رطبا جنيا فقول وشربي وقرري عينا، فقول وشربي وقرري عينا. فإنما تغيم من البشر أحدا، فقول إني نذرت للوحمان صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا. فَإِنَّمَا شَرِينَ مِنْ يَنْزَلْ شَرِيْعَةً حَذَّنَ فَقُولِ إِنِّي لَزَبْطُ لِلْوَعْمَانِ فُوْمَانَ فَلَنْ يُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَ فَأَتَسْبِحِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ فَأَتَسْبِحِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت ارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا يا امرؤك ام ام وما كانه في غيه فاشر وصف الي اشر وصف الي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قالوا كيف كان في المهد صبيا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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلاة علي يوم ولدت ويوم أبوت ويوم أبعث حيا والسلام ولن يوم مريت و يوم أموت و يوم أبعث حيا ذلك إن سل موعم قول الحس الذي فيه يمتون الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله ان يتخذ ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لهكم فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول لهكم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن اللهم ربي ورب كل هذا خلاص مستقيم، هذا خلاص مستقيم، اقترب الأحزاب من بينهم، اقترب الأحزاب من بينهم. فويل لِلَّذِينَ كفروا من مشهد يوم عظيم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأنصر يوم يأتونه.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 الحشرة إذ قضي الأمر وهم في غذلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وَاسْكُبْ مِنْ كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاسْكُبْ مِنْ كِتَابِ يُوحَنَا إِنَّهُ كَانَ فِي ضِيقٍ إِنَّهُ كَانَ, إنه كان إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يرصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يرصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت وَجَاءَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَتَّبِعَنِ ۚ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا مُحَدِّثِي فَرْجِ إِنَّ مِنَ الْمَرْيَمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعَنِ أَهْدِكَ صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان يا لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 الَّذِي تَسْكُنُ لَهُ الْفَوْنَ وَالْيَ قَالَ أَرَاضِيمَ أَنْتَ عَن آلِهَتِي يا إِبْرَاهِيمُ قَالَ أَرَاضِيمُ أَن تَعَنَ عَن آلِهَتِي إِنِّي لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْضَمَنَّكَ واهجرني مليا لإن لم تنتهي الأرض منك واهجرني مليا قال سلام عليك سأشتغفر لك ربي قال سلام عليك سأشتغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إنه كان لي حفيا وَمَا وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي غساء ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتذلكم وما تدعون فَلَمَّا أَتَزَلَّهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَذَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ فَلَمَّا أَتَزَلَّهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَذِيَّا وَكُلَّنْ جَعَلْنَهُ نَذِيَّا وَوَا ابًا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْرًا عَلِيَّا وَوَا ابًا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا عَذَابًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَأُنْزِلَ تَابُوتُ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا إِنَّهُ كَانَ وَكَانَ وناديناه من جانب مِنْ الأيمن القُورِ الأَيْمَنِ وَقَرَوًا بِمَاءٍ نَجِيًّا وَمَا دَيْنَا هُمْ مِنْ جَانِبِ القُورِ الأَيْمَنِ وَقَرَوًا وأذنى له من رحمة لا في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا إنه وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وَكُنْ فِي الْخِتَابِ رَبِّ وَكُنْ فِي الْخِتَابِ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ وَرَفَعْنَا لَكَ مَكَانًا نَّبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم إن مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مع من ذلية آجنا ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذلية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا ومن إذا تطلع عليم آيات الرحمن خوّس الجذ وبوّية. إذا تطلع عليم آيات الرحمن خوّس الجذ وبوّية. تخلف من بعضهم خلف الأضال صلاة واتبع الشهوات. فقالت من بابه صنف الأغرار الصلاة والتدعو الشابات فسوف يلقون ضيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولا ك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جَنَّاتٍ عَلِينِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانِ رِزَاقَهُ بِالْغَيْظِ جَنَّاتٍ عَلِينِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانِ رِزَاقَهُ بِالْغَيْظِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْسِرًا إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مأسيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها لغة إلا سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورت من أتباعنا من كانت سيا. تلك الجنة التي نورت وما نتنزل إلا بأمر ربك. وما أنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نشيا وما كان ربك نشيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستقر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستقر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا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 وَمَا يَقُولُونَ إِنْ شَاءَ أَنْ نَّخْلُقَهُ مِنْ كُلٍّ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا قَالَ رَبِّ كَلا نَحْصُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ كَمَا نُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جهنم فربك لنحرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن في أيوم أجد وراءهما يسية ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها وسيلة ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها وسيلة وإن منكم إلا واردها قُلْ إِنَّ الوَرِثَةَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حُسْمًا نَقْضِيَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حُسْمًا نَقْضِيَا تُمَنُّ نَجِّلُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُّ فِي عَذَابٍ الذين تَخَوَّلُوا بَالِنَّ فِي أَجْلِهِمْ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذينَ كَفَروا لِلَّذينَ آمنوا أَيُّ الفَريقِ خيُمَ مَقَامًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا فَهُوَ مُعْرِضٌ قُلْ أَأْتِيكُم بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّي فَبِئْسَ مَن يَستعْزِلُ قَالَمَنِ الَّذِي الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَلْلَهُمْ مِنْ قَلْلٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئَةٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَلْلَهُمْ مِنْ قَلْلٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئَةٍ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مزا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مزا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما ساعة فسيعلمون ما هو شرم ما كانوا واضعف دندا اترى جزاء امم وعدول ان فسيعلمون ما هو وَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ مَنْ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا وَذكهتُ الصَّالِ خَاتُ خَيْر م جَرَ بِكَ كَ غَدَ وَخَيَّْ رَْ أأَفَرَأَيتَ الذيذكَ فَرَض آياتتِ وَقَالَ لَ مَا اخْرَجَ حَيْثُ الَّذِي سَخَّرَ الْآيَاتِ نَقَلَهُ لَهُ سَخَّرَهُ وَوَرَّثَهُ أَقْطَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا جَلَّ أَقْطَعَ الْغَيْبَ أَمِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ عَهْدًا جلا سَنَطُوهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا سَنَطُوهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرُسُّ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا, فردا ونرسو ما يقول ويأتينا فردا و... تخذوا من واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا يَسْرُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ وَيَقُولُونَ عِندَ الَّذِينَ بِالسَّاءَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَوْثَانَ الشَّيَاطِينِ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذَا أَلَمْ تَرَ أن فلا الشياطين على الكافرين تغزهم أجدا فلا تعجل عليه فلا تعجل عليه إنما نعذ لهم عدا إنما نعذ لهم يوم نحصو المتقين إلى الرحمة وفدًا، يوم نحصو المتقين إلى الرحمة وفدًا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردًا، ونسوق لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا. وقول اتخذ الرحمن ولدا. وقول تاخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن صلي القوتين شك الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أن يتخذ وعبا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى فإن يسرناه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قل لهم من قل منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ وكم أهلكنا قل لهم من قل أَحَدٍ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم